لا اله الا الله القرءان اللهم اننا نستعينك و نستهديك و نتوجه اليك و نؤمن بك و نتوكل عليك و نسلم عليك الخير كله و نشكرك ولا نكفر و نخلع و نترك من يفجرك اللهم انيا نعضد و لك نصلي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 يكوصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يظط عليه انه لا يذل من ولي ولا يعز من عادى تباركت ربنا وتعاليت اللهم ملك الحت على ما قضيت اننا نسالك ما جبت رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل ذنوب والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والفوز بالجنه والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنه يا رب العالمين اللهم انا نسالك الامن والايمان الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما طهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويطينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسه مطمئنا اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن يا رب وتوكل موكاني وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لآدم ബവാലാ <coughs> അല്ലാഹ് في اوطاننا واصلح ائمتنا ولا تؤا لنا واجعل اللهم ولا يتنافي من خوفك انتقار واتبع نضالك يا رب العالمين اللهم